هذا الزامل من كلمات الشاعر حسين علي حسين الصواعي يهديه إلى كل فاعلين الخير المساهمين في بشروع شق طريق قرية المقرانة كما هو نداء إلى كافة فاعلين الخير والمساهمين بأن يساهموا في هذا المشروع العظيم أداء فريد العلي احجاي جاي دار الرجاجي لا لا بطال اذي فيكم الرجال يسوا سريا يا قريه البقر الخير والصال والعزه من عاداتنا والحميه صلا و الحميه حجه جو يفعلات تسابق لا لا بوا و دايره تقوم الرجال الوافيا حجه جدي تفزع وتتحمل اثقال وتسقي يعدها كو سلمانيه حي الرجال الصادق جو لوفعوا الدير رجال تقدر فعل معنا ويا صلا مي سلامة يا أرض الرجال الأبياء حجاجة يا دغر رجاجة إلى الأبطال لكم بلد الغربة أعظم دحية يا رب عيالي لك تشرح البال في فيكم الرجال يسوا سرية الواجب الواجب دعا كل الأبطال والعون يهل العون و أهل الحمية مقرانة العزة و تاريخ كانت اساس الدوله الطاهريه واليوم جار الوضع وتغير الحال وصوتها نادى جميع البريه يا كل نشمي محتزم عاصبه الشال العمر فاني والحياه منتهيه لا شيء بايبقى سوا خير الاعمال في سعو الى جنات عدن علي شد الطريق كان غايات وامال واليوم بايصبح حقايق جليه يا قرية المقران هالخير والصال, والصال والعز من عاداتنا والحمية والعز من عاداتنا والحمية يا رب عيال ليلى البلاد تشرح البال تيفيهم الرجال يا عزوى سرية الوجب الوجب دعا كلنا الأبطال والعون كانت العزة وداري خلج يال كانت أساس الدولة الطاهرية واليوم جار الوضع وتغير الحال وصوته ندى جميع البنية يا كل نجمي محتزم عصب الشال العمر ثاني والحياة شيء بيقى سوى خير الأعمال فسحى ولا جنة دا عدنان علي شك الطريقة كان غاية ومال واليوم بايصبح غاية جليا يا قرية المقرأناه الخير والصال والعزة من عدتنا والحمية حبت قرى حجة يا وصيتهم والفكرة في كل منزال مثل الجبل الشباخ المعدنية يا أرضنا تفداك الأرواح والمال والكف وطبعة ما يفلت خوية هم البلد ما يحمله كل رجال والخير له كل الضرق مستوية يا قرية المقرانها الخير والصال والعز من عاداتنا والحمية والعز من عاداتنا والحمية, عاداتنا والحمية.